119. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق 110. وقد آتيناك من لدنا ذكرا 111. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وذرا 111. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا 112. يوم ينفق في الصور ونحسر المجرمين يومئذ زرقا 113. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إن يقول أمثله من طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل نصفها ربي نصفا فيذوق قاع صف لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يَوْمَ إِذِ اللَّاتِ فَالشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا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 زلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى